إلى أن لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني فِي في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعدؤه وما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثُمَّ أَرْدَدْنَا لَكُمْ مُلْكَ قُرَةٍ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً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 ثُمَّ حَوَّلْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةَ نَهَارٍ وَجَعَلْنَا آيَةً نَّهَارًا مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ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 فَسَقَوْا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمْدَمَ مَا ظَلَمَهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ بَعْدَ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كََ يريد العجلِ تَعجلناَا لَ فِيهَا مَ نَشاءُلِمَن نُريدُثُمَّ جَعلنا ثمَُّ جَعلنا لَ جَهما يَصلْلَهاَا مَزْمُومًَا م دُحور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 وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض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 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ مُبْتَغًا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لهم قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَقْعُدْهَا كُلَّ الْقْعَدِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم إن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 وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُمَ فَقَدجَعَناالِ وَلسُ القان فقَجَ عَنا لِ وَلهِ سُلقانَ فَلَا يُسْر في القَطل إِهُ كَانَ مَْ صُور وَلَا تَقَرَبُ مَالَ التين إللاا بَِِّ م أَحْسَن حتىَ يَبلَلُ غَأَشُدَّ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 كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَل مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَمْلوومًا مَّدْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان ماهو آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِنْ شَيْءٌ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إن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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذِ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا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 فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهَا قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِالثَّم إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشيطان ينزغ بينهم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 أولئك الذين يدعون يبتغون, يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه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 وَمَا مَنَعَنَا أَن نُقَصِّلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُقَصِّلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق تطيناه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 ان نجنا جزاء من جزاءكم جزاء مفر واستفز اذا استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم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 أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ ايغصن عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدون ثم لا تجدون لكم علينا به تبيعا ولقد كظمنا بل ادم وحملناهم في البر والبحر مرزقناهم ورزقناهم, ورزقناهم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ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 إِذ ل أذَقناَاكَضِع فَحياتةِ وَضِع فَمم ثمَُّ لا تَجد لك لَن نَصير وَإِن كَادُ ل يَسَْفِي الزُونكَ مِنَ الأْضُِِخْرِجُكَ مِنْهَا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 قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لك بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ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 لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن كل مثل فَآذَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنَ نخيل وعنب فتفجر الانهار فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قفيلا أَوْ يكُونَ لك البَيتُم مِن زُخْرُفٍ أَ تَّافِي السماء أَ تَقىافِ السَّماءِ وَلَُّؤ مِنَ لِرقك وَلَُّؤ مِنَ لِرقكَ حتىَاتُ نَزّل لَنَا كِتَابًا النَّقاءُ أُللسُذحانَ رَبّك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 قلو قل كانَان فيِي الأبضمَ ل إِكَةُم يَمشونَ مطمَئينَ لَ نَززَّلناَا عَلَملََزَّلناَا عَلَهِم مِنَ السَّم وَأَنْ كَفَى بِاللَّهِ شَهَداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَونَحْشرُهُمْ يَمَ القياامَةِ على ووجوههٍ قُم يَ وَبُكْمَ وَصَُّ مَأْوىهُم جَهَنم كلل ماَا خَذَتْ ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا واذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادرا قادِرٌ عَلَى أَن يَخْنُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون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 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وَهُوَ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِّن أَمْرِكُمْ مِّثْلَهُ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِم ذات اليمين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 وََحسَبُهُمأَقاَابًا وَهُم رُقُودُ وَنُقلَِّبهمم ذاةَ اليَمينِ وَذا تَ الشّمَان وَنُقلَِّبُهمم ذةَ المِين وَذاَا تَ الشّمَالِ وَكَلْلبُهم داسِقُ ذِرعَيه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 قالوا ربكم أعلم بما نبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وَلَيَتَنَطَّفُ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذَنْ أَبَدَا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 قال الذين قلبوا على امرهم لنتخذا عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه الرابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قُرَّبَ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَنِينٌ فَلَا تُمَارِسُهُمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا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 يُحَلّون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً ويلبسون ثياباً خضر من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا وَضْرِبَ لَهُ مَسَلَ الرجُ لَْمِ جَعلنا لحَدهِ مَا جَّتَ مِن أَعْنَ بِ وَحََفْناهُماَا وَحفَسْناهُ مَا بَخْلِ وَجَعلنا بَنهُ مَا زَرى كلتَ جََّتَ مِ آتَتأُكُ لَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهشيَيْئ وَثَجرتْناَا خِلَ لَهُ م وكان له سمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما لا انا اكثر منك ما له ودخنا جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدا خيرا منها من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 وَلَوْلاَ إِذْ خَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا مَا شَاءَ اللَّهُ إن قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ منك مالا وولدا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 أُضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَاْءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا وكان الله على كل شيء قدرا المال والبنون زينة حيات الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير املا وَيَومَنُ سَير الجِب وَيَوومَنُ سَير الجِبَالَ وَتَرَ الْ الأبذارزَ وَيْومَنُ سَير الجِبالَا وَتَرَأَربَارزَ تَوْ وَوحَشَرناَاهُ وَوحَشَرناَاهُ فَلَمْ نُ غادِد مِنْهُ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 فَأُطْيِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صغيره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 مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عضدا وَيَوْمَ يَقولُ نَادُ شُرَركَ إََّذينَزَعَمْتُم فَدَعوهُمْ فَدَعوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجبُوا لَهُم وَجَعَنا بَيْنَهُم مَوْ وراء المجرمون نعرف ظنوا انهم مواقعوها ظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 إِا جَعلن عَى قُلوبِهِمْ أَكَِّةً أَ يَصْطَهُوه وَسِي آذَالِهِمْ وَقَرَا وَإِن تَدْرْهُمْ إلى الهدَا سَلَْه يَحتتَدُ إذًا أَبَدَا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 فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لقد, غدا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَانشَقَّ فَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً قُلْنَا هَذَا رِزْقُنَا إِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَذْكُرُ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا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 حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني مِنْ أمري عسرا سنطلقا